私はそれを言うことができます。そして、私はそれを言うことができます。そして、私はそれを言うことができます。 وقويته وتقديره ما معنى ما وتقديره وهو تجديد تهديد تهديد كل مخلوق بحده الذي يوجد الذي يوجد يوجد, يوجد, يوجد به أ ن ا ليس عندي به هذا خ ط أ وهو ت ج د ي د ك ل مخلوق تهديد أ ف و ن أ ف و ن تهديد كل مخلوق, مخلوق بهديه الذي يوجد به يعني يوجد هو به يوجد هذا المخلوق به ما هذا ما هذا ا ل ه د و أ و ماذا تريد ب ا ل ه د ي من ح ص ن و ق ب ه ونفعين ولدين وما يهويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب و إ ق ا ب إ ذ ا كان هذا المخلوق مكلفا أ م ا إ ذ ا لم يكن مكلفا فلا يكفي كلام الثواب و ا ل إ ق ا ب والمقصود يعني المقصود من كلام المصنف بقوله وتقديره ماذا أ ر ا د المصنف بهذا القول والمقصود تعميم ا ا ر ا د ة الله وقدرته لما مره من أ ن الكل بخلق الله تعالى أ ن الكل يعني أ ن ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة و ا ل إ ج ب ا ر ي ة وكلها بخلق الله تعالى ف إ ذ ا قدرته و إ ر ا د ت ه تشمل أ و تعم جميعها بخلاف ا ل م ت ز ل ه ا ل م ت ز ل ه يقولون إ ر ا د ة الله تعالى لا تتعلق ببعض ا ل أ ش ي ا ء وكذلك ق د ر ة الله تعالى لا تتعلق أ م ا عندنا ت ع ا ل م ا أ ن الله هو الذي يخلق أ ف ع ا ل العباد ف إ ر ا د ت ه وقدرته تتعلق بافعال العباد لا شك فقوله وتقديره مراده به تعميم إ ر ا د ة الله بيان أ ن إ ر ا د ة الله تؤم كل هذه ا ل أ ش ي ا ء و قدرتي لما مر من أ ن الكل بخلق الله تعالى و هو يستدعي و هو يعني كونه خلقا لله إ ذ ا كان الله هو خالقها خالق هذه ا ل أ ف ع ا ل فلا بد أ ن يكون قادرا عليها الله يخلقها و لكن ليس ق ا د ر عليها ممكن هذا لا يمكن و هو يعني كونه خالقا فيمكن كونه خالقا لها يستدعي ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة لانه يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ج ف ان يكون ه ا المكان يجب ا ف ي ك ف ر ه و ا ل المكان ي ف ل ان ي ك ل ي ف ه م ا ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ا ع ي ل و قلت هذا ك ا ل فإن قيل فكيف يكون الكافر مجبورا في كفره و ا ل ف ا ص ق ه مجبورا في فسقه يعني في فسقه يعني مجبورا في فسقه فلا يصف تكليفهما ب ا ل إ ي م ا ن طالما أ ن إ ر ا د ة الله تعالى تشمل وتعوم كل هذه ا ل أ ش ي ا ء معناه إ ي ه معناه ه الله خلاف ل مراد إ خلاف مراد الله تعالى لن يقع اذا مراب الله م ن الكافي الكفر م ر ا د الله م ن الكافي الكفر فلا يقع منه إ ل ا الكفر لن أ خلاف م ر ا د الله لا يقع بينما هو م ك ل ف ه بيه بل إ ي م ا ن ا ل ذ ي هو ل ا يقع هو م ك ل ف ب ا ل إ ي م ا ن الذي لا يقع هذي ا ع ن ي ا هو مجبور على اي انا كفر ا ن همجبور انا كفر يعني ت ك ل ي ف ه م بما لا يطاق ت ك ل ي ف ه م بل م ه ا ل هذا هو ف إ ن ت ي ل ف ي ك و ن ا ل ك ا ف ر مجبور ا في ك ف ر هوا ل فا س ق ف ي ف س ق ه فلا ي ص ف ت ك ل ي ف ه م بل ا إ ي م ا ن و ط ا ع ت ي يانو ت ك ل ي ف ه م بل م ه ا ل ق ل ن ا إ ن الله تعالى عرض ا من هم الكفر و ا ل ف س ق ب ك خ ت ي ا ر هما فلا ج ب ر يعني الله تعالى اراد منهما يعني من الكافر والفاسق الكفر والفسق باختيارهما يعني إيه؟ الله تعالى يعلم مسبقا أ ن هذا الرجل يختار الكفر تعرفون ا ل ا ر ا د ة ت ا ب ئ ة للعلم ا ل إ ر ا د ة ت ا ب ئ ة للعلم أ و ت ا ب ئ ة ل ل ق د ر ة ا ل ق د ر ة ت ا ب ئ ة للعلم درستم هذا في ولكن م ج ب ان ي ك ش ف صفة ك ا ف ة و ا ل ق د ر ة تتعلق على حسب م ا ت ع ل من اجل ا ل يكون هناك افضل م تعلق ب أ ن ه ك ا ف ر ف ه ل ي ك و ن م ؤ من اجل ان يكون هناك ا ل ع ل م م ا هو ا ل م و ج و د ه ن ا أ ن ا بيث ل ك م ه ذ ا ا ل م و ج و د فيه قلم أ ل م ر و ع ن د ك و ن هناك ا ت ل ا يمكن فايمون ف ك ذ ل ك ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ا ل م و ل ي س ع ل ي من ع ا ل م ب ا ت ف ا ق بيننا و ب ي ن ا ل م ت ز ل ل ما معنى ع ا ل م يعني يكشف ا ل ش ي ء كما هو ع ل ي ه إذن ا ل ع ل م ل ا يؤثر في شيء ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل فالعلم ك ش ف ا ل ش ي ء كما هو عليه. كشف الكافر علي ه ك ش ف ا ل ك ا ف ر على أ ن ه م ؤ من ل لا, كلا ن ه كافر و على حسب ما كشفه ا ل ع ل م ي ت ع ل ق القدرة فايمون م ع ن ا ه إيه ا ل ع ل م ك ش ف أ ن هذا ا ل ر ج ل ي خ ت ا ر الكفر ي خ ت ا ر الكفر ف أ ر ا الله الكفر فبالتالي أ ر ا ض الله م ن ه ا ل ع ل م ك ش ف أ ن ه ي خ ت ا ر الكفر فهل يجوز ل ل إ ر ا د ة أ ن تتعلق ب ا ل إ ي م ا ن لا يجوز إ ذ ا تعلقت ب ا ل إ ي م ا ن معناه أ ن علم الله صار جهلا انقلاب العلمي جهال فهمون فقلنا ماذا قلنا إ ن الله تعالى ع ر ا د منهما الكفر والفسق باختيارهما هما يختاران الكافر يختار الكفر 私たちはあなたのフィスカーを言うことができます。あなたのフィスカーを言うことができます。あなたのフィスカーを言うことができます。あなたのフィスカーを言うことができます。 و م ع كونه عالما بذلك هل يجعله يعني تكليفا بالمهال أ ن ت م تجعلهم تفهمون كلامي هذا يعني نحن كما أ ن ا ل م ت ز ل ة أ ل ز م و ن ن ا بتكليف بالمهال في م س أ ل ة ا ل إ ر ا د ة نحن نلزمهم بتكليف بالمهال في م س أ ل ة العلم فهمون أ و لم تفهموا نحن نعمم ا ل إ ر ا د ة نحن نعتقد أ ن إ ر ا د ة الله تعالى تعم كل ممكن تعم كل فعل العبد ممكن فهم و ن درسنا هذا تعلقات ا ل إ ر ا د ة الممكنات فقط لا الواجبات ولا المستهيلات إ ذ ن كون ا ل إ ر ا د ة تعم جميع الممكنات إ ذ ا كان يستلزم تكليف بالمهال ف ع ن ت م تلزموننا به ونحن كذلك نلزمكم و ل هذا ا ل م ه د و ر ن في س ه ف م س ا ل ة العلم كيف <تصفيق> ان العلم يشمل ا ل م م ك ن و ا ل و ا ج ب و المستهلكه العلم. العلم اكثر شمول ا من ا ل إ ر ا د ة ل أ ن ه يتعلق به ا ل و ا ج ب و ا ل م س ت ه ل و ا ل م م ك ن ي ك ف ي ن الممكن ا ا ل آ ن ف ع ل م الله ت ع ا ل ى شمل ق ب ل ا ل ع ب د م ع ن ا ه أنه لن ي ك و ن إ ل ا إ ل ا ا ل ك ف ر و إ ل ا ا ل إ ي م ا ن و إ ل ا شيء واحد فقط يحدث ومع ذ ل ك أنتم ل ا ت ق و ل و ن بتحقق ا ل ت ك ل ي ف ب ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل و ل ل ن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ك ل ه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل م ان ي ك و ك ج م من ا ل ز م ن والزمان ل ز م ا ن و ا ب ز م ا ن و ا ل م ا ن و ا ل م ا ن والزمان و ج ل ز م ا ن والزمان و م ا ن والزمان و م ا ن والزمان و ا م ن والزمان والزمان ا ل ز م ا ن والزمان ا ل م ا ي والزمان م ا ي ا ل ز م ا ل م ا ن ا ل ز م ا ن ا ل ز م ا ل ز م ا ن و ا ل ز ا ل إ ر ا د ة أو م ا ي ل ز م ا ن ا في ا ل إ ر ا د ة ي ل ز م ك ن والزمان و ا ا ن و ا ل ز م ا ا ل ز م ا ا ل ز م ا ن ل م ا م ا ا ل م ا ن و ا ل ز م ا ا ل ز م ا ن و ا ل ز م ا ا ل ز م ا ن ا ل ا ن و ا م ا ن و ا ل ن و ا ن و ا ي ن ق ا ل ا و ا ل ز ا ن و ا ل ز ا ن و ت و ل ز م ا ن ت يعني ولكن هذا ه ذ ه ا ل م س أ ل ة قلنا ان الله تعالى اراد من هما الكفر و ا ل ف س ق ه بختياري هما فلا زبرا كما ان نه تعالى علما ِ من هما الكفر والفسته ب خ ت ي ا ر ولم يلزم تكليف المهالي ولم يلزم لسابه ذلك تكليف المهالي ان تكون فكذلك ان تنافر اراد فلذلك قال لما مسافر في حق ا ل ك د ر ي ة ا ل ذ ي ن كان و ا ي ن ف و ن القدر ك ا ن و ا ي ن ف و ن خلق أ فعل ا ا ل عباد قال المشافيئه إ ا ا م ل ا ظ ر و ه م في ا ل ع ل م ن ا ظ ر و ه م ف ي ا ال... ر في... و ح و م عن ا ل ع ل م يعني ع ل م الله تعالى ه ل ا ل ي ك و ا ل ع ا ل م ب ك ل شيء م س ب ق او أ ان يكون ل ا م س ل م ي ن فان سلمو خ ص م و ا و ان سلمو خ ص م و ا و ان أ ن ك ر و ا كفرو ا فان أ ن ك ر و ا كفرو من أ ن ك ر ش م و ل ع ل م ا ل ل ه تعالى فهو كافر ف ل ذ ل ك كفرنا ا ل ف ل ا س ف ة حيث نفو ا ل م ا ل ل ه تعالى بالجزئيه ف ف ه م و ن لما مشافيك على ن ظ ر و ه م في العلمي فان, فإن سلمو خُصِمُ و ي ع ن ي وقيمة ع ل ي ه م ا ل ه ج ة و ق ي ا ء ا ل ر ى لانهم يجب ان ي س ل م و إ ن أ ن ك ر و ا ك ف ر و ا ولم ي ل تكليف ز م ا ل م ء ا ل والموتزلة أ ن ك ر و ا إرادة الله ا ل ت ع ى لانهم ل ش ر ر و و ل ق ب ا هذا خلاف ذ ه ب ن ان ح ن ا ل آ ن ب ي ن ا م ذ ه ب ك ا ب ي ن ء ا لكم 何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言 t a 何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば u が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言え ولكن ا ق ر إرادة للشرور و ا الله تعالى ا ل ق ب ان ئ إ ذ هم ي خ ر ج و ن بعض ا ل أ ش ي ا ء م ن د ا ئ ر ة تعلق ا ل إ ر ا د ة ي خ ر ج و ن بعض الأشياء م ن د ا ئ ر ة تعلق ا ل إ ر ا د ة م ا ه ي ت ل ك ا ل أ ش ي ا ء ا ل ش ر و و ر ا ل ق ب ا و ي ا ل ل ه ن ا ل ارادتها ي ي د ي ي ر ا ل ق ب أ ن ا ل ب ر م م ك ن و ا ل ق ب ي ج م م ك ن ه ع ا ك ا ش ا هو م م ك ن ا ل إ ر ا د ة تتعلق ب ا ل م م ك ن ف ن ا ك اشخاص يجب ا ل يكون ه ا ل ا خ يجب ان ي ك ن هناك اشخاص يجب ان يكون ن ا ك ر ش خ ا د ة ا ل ل ه ت ع ا ل ى للشرور و ن هناك اشخاص يجب ان ي ن هناك اشخاص ي ان ن هناك ا ش ر ا ص ي ج ا ل يكون هناك ا ش خ ا ي م ان ه و ط ا ع ت ه ولم ي ر ب ان يكون ه م ا ك ف ر ه ا ص م ع ص ي ت ه لماذا ل أ ن ا ل خ ف ر ق ب ي ه و ا ل م ع ص ي ة ق ب ي ه ة أ و سر الله تعالى لا يريد سره ع ا ل ى م ا لا يريد سره ماذا أ ر ا د إ ذ ن أ ر ا د الخير ف أ ر ا د من الكافر أ ي ض ا ا ل إ ي م ا ن أ ر ا د من الفاسق أ ي ض ا الطعاه هكذا قالوا من ا ل م ت ز ل ه حتى قالوا إ ن ه تعالى ع ر ا دا من ا ل ك ا ف ر والفاسق إ ي م ا ن ه وطعته لا كفره و م ع ص ي ت ه زعما منهم لماذا قالوا لزعمهم أ ن إ ر ا دا ة ل ق ب ي ه ق ب ي ه ا ت ر ا دا ة ل ق ب ي ه ق ب ي هابي ا د ة هابي هابي هابي هابي هابي هابي ه ا ل ي ا ب ي هابي هابي ا ب ي ا ب ي ه ب ي ه ق ب ي ه ت ك خ ل ق ه و إ ي ج ا د ه خ ل ق القبي ه ق ب ي ه إ ي ج ا د القبي ه خبي هن ليس ع د ن ا ي ن ن ا هذا أمسي زعم منهم ا أمسي أن زعم إ ر د ة ا ل ق ب ي ه قبي ه كخلقه و إ ي ج ا د ه ونحن نمنع ذلك نحن لا نسلم أن ذلك لا ل إرادة ا ق ب ي ه قبيهة وخلق ا ل ق ب ي ه ق ب ي ه و ا ج ا ز ا ل ق ب ي ه ق ب ي ه و ن ه ن ن م ن ؤ ذلك بل ا ل ق ب ي ه ما هو ا ل ق ب ي ه ليس هو اراده ا ل ق ب ي ه او خلق ا ل ق ب ي ه وانما هو كسب ا ل ق ب ي ه والاتصاف به الله تعالى لا, لا يكسب القبيل ه ا القبيه يكسب ولا يتصف به ف إ ن ه م يكونوا بناء ا ل مذهبهم يكون أ ك ث ر ما ي ق ع من أ ف ع ا ل العباد على خلاف إ ر ا د ة الله تعالى فان المتزلتي ك و ن م ا ذ ا أ ك ث ر ما ي ق ع من أ ف ع ا ل العباد ما هي أ و ما هو الكفر والفسق وشرب الخمر والزنا و ترك ا ل ص ل ا ة وما إ ل ى ذلك أ ن ت هنا ما ت ق ا ل ي ن ط ع ة إ ل ى ا ل م ع ص ي ة ا ل ط ا ع ة ت س ا ت وتسون أ ف ع ا ل ا ل م ع ص ي ة ت س ا ت وتسون و ط ا ع ة واحد أ ل ي م ك ك ان تكون ه ذ ا ل ا م و التي ت ك ن أ غ ل ب و أ ق ل ت ي و ن ه ذ ا ل ا م التي ت ك ن ه الامور ا ل ت ن ه ا ل م ل ت ي تكون ه ه م و ا ل ي ك و ن هذه ا م ا ي ق و م م ن أ ف ع ا ل ا ل ت ب ا د ا م ل ى خ ل ا ف إ ر ا د ة ا ل ل ه ت ع ا ل ى م ل ي س ه ذ ا ش ن ي ت ا ج د ا و ه ذ ا ش ن م و ر ا ل ي ت ك ذ ا ل ا التي ت ن أ م ر ا ل ي تكون ه ذ ل ا و ر ي تكون م ر ا ل ي تكون ه ذ و التي ت ه ا ل و ر التي ن ا ر ي ت ك ن ا ر ي تكون ل ا ر ا ل ك ن ا ل ا التي ن ي ذ ك ر ل و ن ل ا ا ق ص ت ي ن لابد أ ن ن ق ر أ قصة ذ ل ك لمذا ا ت أ ك ي د ا لما ق ر أ ن ا ت أ ك ي د ا لماذا ك ر ن ا نحن ذ ك ر ن ا ماذا سمول ا ل إ ر ا د ة و ا ل ق د ر ة سمول ا ل ي ر ا د ة ا ل ل ه و ق د ر ت ه و ع د م خ ر و ج ش ي ء ي ن من الممكناتي عنهما عدم خروج ش ء من الممكنه ا القدرة ا ت عن ن ر ذ ك و إ ذ ا ف و ر الله خروج شيء منه هذا س ن ي ء جدا نانو ا ل آ ن المصنف اساره ا ل آ ن يوضح لنا س ن ا ع ة هذا ا ل أ م ر س ن ا ع ة هذا ا ل أ م ر يعني إيه س ن ا ع ة خروج شيء من ا ل م م ك ن أ ن د ا ئ ر ة ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة يبين لنا هذه ا ل س ن ا ع ة من خلال قصتين من خلال قصتين ه ن ا م ا ت س م ع ه م ا عرفنا هذا س ن ي ء جدا なんでし س う ن مانه ما كان م ب ت د ي ا مانه كان م ب ت د ي ا م ت ا ز ي ي ن لماذا ل أ ن ه كان صدوخا كان صدوخا فروبيانه يعني مقبول ا ل ر و ا ي ة ه و ك ي ان عمري ب ن ع ا بيد كان صوفيا كذلك كان صوفيا كبير ص و ف ي يعني صوفي م ب ت د ي م ت ع ب د ي ع ن ي متناسك الله ع ل م هوكي ان عمري ب ن ع ا بيد أ ن ه قال ما عالزمني أ ه د و ن مثلما ا ل ز م ن مجوسي كان معي في ا ل س ف ي ن ة فقلت له لما لا تسلم فقال لي أ ن الله تعالى لم يريد إ س ل ا م ي ف إ ذ ا اراد الله إ س ل ا م ي أ س ل م ت فقلت للمجوسي إ ن الله تعالى يريد إ س ل ا م ك ولكن ا ل ش ي ا ط ي ن لا يتركونك فقال المجوسي ف أ ن ا أ ك و ن مع الشريك ا ل أ غ ل ب ط <تصفيق> ر ي ف انا هو كالا مان كالا عمرو بن عبيد كال ما أ ا ل ز م ن ي أهد ما عالزمان أ ألزم يستعملو بمنع ا ل إ س ك ا ت أ افكتري يعني ا س ت م ا ع ا عمان ويستعملو كذلك بمنع بمنع الكاتب الخصم ي بما, يعترفه بما يعترف به الخصم بما يعترف به الخصم م ع ن ى ي ا ن معنا ل ل غ و ي هو مجرد اسكات مجرد أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س ك ت ك ف أ ق و ل أ ل ز م ك أ ل ز م ك بمعنا أ س ك ت ك عاما استعمل هكذا كثيرا وله م ع ن ى ا ل ا ف ت ل ا ح ي و ه و إ ف ك ا ت الخصم بشيء يعترف به الخصم أ و يسلم به الخصم مثل ايه مثل أ ن يسكت ا ل ه ن ف ي ا ل ش ا ف ع ي ة مثل أ ن يسكت الهنافيه ا ل ش ا ف ع ي ة في م س أ ل ة تمسك فيها ا ل ش ا ف ع ي ة بالهدي ث المرسل تمسك فيها ا ل ش ا ف ع ي ة بالهدي ث المرسل فيقول له ا ل ه ن ف ي ه هذه ا ل م س أ ل ة التي أ ن ت تؤيدها أ و ت ر ج ه ه ا ض ع ي ف ة لماذا ل أ ن دليلها حديث المرسل الحديث المرسل لا يحتج به اندمان عند ا إن ل ش ا ف ع ي ة الحديث المرسل طبعا بشروط يعني الحديث المرسل أ ن ت م لا تحتجون به فقولك ب ا ط ن أ و ض ع ي من يقول هذا الكلام الهنفي الهنفي لا يعتقده ل أ ن الحديث المرسل عند الهنفي هجاء ل ن د ا ذ ا ي ي ب الشافعي هل يجيب لك ان يجيب لك ن يجيب لك ان يجيب لك ان ي ج ي لك ان يجيب ا يجيب لك ا ف يجيب ل ان يجيب لك ان يجيب لك ان يجيب ل ان يجيب لك ا ل يجيب لك ا هذا ي و لك ان يجيب لك ان يجيب لك ن يجيب لك ان يجيب لك ان يجيب ل ا يجيب لك ان يجيب ل ا يجيب لك ان يجيب لك ان ي ي ب لك ان يجيب لك ان ي ج ي لك ان ي ج ي لك ان ي ج ل ان يجيب لك ان يجيب لك ان يجيب لك ان يجيب ل ز ا م إ ل ز ا م ا ل خ ص م الملزم قد لا, يعتقد قد لا يعتقد ولكن مع ذلك ي ن ف ع ه هذا ل أ ن الخصم يسقط لا يتكلم فهمون يعني إ س ك ا ت الخصم ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة وهي إ س ك ا ت الخصم بكلام أ و بشيء أ و ب أ م ر أ و ب ق ا ئ د ة يسلم بها الخصم ي س ل م بها الخصم و إ ن ل م يسلم بها الملزم فهم هذا م ع ن ى خ ا ص م ع ن ى استلاهي خ ا ص و ا ل م ع ن ى ا لا م الأول ه و مجرد ا س ك ا ر سواء كان يكون مجرد اسكت هنا اي مانن عرى ما الزمني اهدون مثل ما الزمني م ا و س ي يعني مثل e x a m i n e مادوسي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا ا اي اي اي اي اي ي ي اي ي اي اي اي اي اي اي اي ي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ي اي اي اي ا اي اي ا ي ب ك ل ا م أ ن ا أ ع ت ق د و ه و هو لا ي ع ت ق د و ه هذا إ ل ز ا م فهم ا ل ز م ن ي بكلام هذا الكلام أ ن ا أ ع ت ق د و ه اما هو لا ي ع ت ق د هل وجبني ا أ ع ت ق د ل ي س و ا ج ب لأنه ملزم هو ا ملزم و ل ي س و ل ي س مقيم ل د ه م الهجره ل يسى مستدللن لا يسى مستدلن بل هو ملزم なお、カラマー・アルザメイ・アハド・ミセルマー・アルザメイ・マジュシー・アハダ・マジュシー・カナマイ・かフィ・スフィナー・フォークルトルのリマダト・スリム・のラー・レー・アム・ブナビ・サー・レー・リいダウス・リマダト・スリかエンダイマン・のダ・レー・ミセルナイン・リマダー・クルー・アウ・リマダト・フィリフォルス・アウ・リマダト・サイド・ネ・ラ・アルモー・ティラ・リマダト・スリム・リマダト・クル・ジャマー・ア・ كان و اصحاب أ ا ل أ م ر ي ن ه ي ك م ا ت ع ل م و ن أ ي إ ن س ا كافر ن خ ب ي فاسد ي أ م ر ه ب ا ل م ع ر وينهاه ف و عن المنكر ا ل إ ي ا ب ي ا ت تذكر فقلت ل ه ل م الامه ت س ل أ ي ا ا ل م ج و س ي ي ع ن ي هو عراض الخير عراض ي أن ت ه و ه إلى الامه إ س ل لكن حصل شيء آخر. فقال شيء ي آخر إ لأن الله ي ع ن ي لا أسلم لأن ا ل ل ه ت ع الامه ل أ ن الله تعالى لم يريد إ س ل ا م ي لماذا قال هذا الكلام ل أ ن الله لم يريد إ س ل ا م ي فكان المجوسي ي ه ن ا لا ليس هذا الكلام ل ن ه ساقيني ك ا ر مجوسي ه ذ ا يعني كاره مهتمين المجوسي يرى أ ن ا ل إ س ل ا م س ر و ا ل م ج و يرى أن ا ل إ س ل الله تعالى لا الشر ا م شر يريد و ن على يجب ه ذ ا ع ي ب ك ب ي ر أنت أنا أ د ع و ك إ ل ى الإسلام ا ل ذ ي هو خير ن ي وإن ا ل مسلمين جميعا و أ ن ت ت ل و ن ان يكون لدينا مسلمين ان ي ا و ن لدينا ل م س ل م ي ء آخر وهو الذي تكلم عليه ص ا ع د و بنت ا ب ت ز ا ل ه الالزام ا ل أ س ا س ي لكن هذا الالزام الذي ذكرته هنا إ ل ز ا م مني موجود لم يكشفه كثير من الناس لكن بعض المهشينه أ ا و ا إ ل ى هذا هناك إ ل ز ا م ا ن الالزام ا ل أ س ا س ي هو هو ماذا أ ن الله تعالى يريد كل شيء تعوم إ ر ا د ت ه كل الممكنات ي ن أو كل ل م م ك ن ا و ع ن ت بمذهبك خصصت ا ل إ ر ا د ة ولذلك الزمتك إ ذ ا هذا هو ا ل إ ل ز ا م ا ل أ س ا س ي الذي أ ر ا د ص ع د ب الدين تفتازني أ ن يبينه لكن مع ذلك يوجد فيه إ ل ز ا م آ خ ر في كلام, كلام المجوس و هو ماذا و هو أ ن ا ل إ س ل ا م شر ف لذلك الله تعالى لا لم يريد لأنه لا يريد شر و هذا يعني زادت حين ب ل ة زادت حين ب ل ة إ ن ذ هذا المنتزم ファイザーアラード・ローウィス・ラミン・アスレムトファイザーアラード・ローウィス・ラミン・アスレムト。是 <A? 81> لا لا لانه قلية شرفية قلية شرفية لا ل أ ق ض ي ة شرطي ة ق ض ي ة شرطي ة لا ت ق ت م ي ان يكون ر فيها صادقين فهم لو كان ا م ر ن به لو كان بعضي لبيل لكان ع م ر هل ه ذ ه ق ض ي ة شرطي ة لو ع ا ش إ ب ر ا ه ي م لكان ن ب ي ا هل ه ذ ه ا ل ق ض ي ة ت ب ط ل خ ا ت م ا ل ن ب ي ي ن لا ت ب ط ل قضية سرطية ولكن ك ذ اذا اعرض الله إ س ل ا م ي أنا س ل ا م ما ل ي ر ي د ه لا يدل فقلت ل ل م ج و س ي إ ن ا للاسلام ه ت ع ل ى يريد إ ك ولكن يترقونك الشياطين لا يترقونك. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام إن الله اعرض للاسلام ك أ ن ت ل ا ت ق و ل م ا ع ر ا ن الله إ س ل ا م ي ف ل ذ ل ك م ا أ س ل م ت بل ع ر و ل الله إ س ل ا م ك و م ق ذ ل ك ل م ت س ل م ل ي و ل م ا ذ ا ل أ ن ا ل ش ي ا ط ي ن ل ا ي ط ر ق و ن ك إ ذ ل ه ل م ن ي ل ك ا ل ل ي ل م ي ا ط ي ن ي ر ي د و ن م ن ك ا ل ك ف ر ا ل ذ ي ه و ا ل ق ب ي ق و ا ل ش ر إ ذ و ا ل ش ر ل ا ي ر ي د ه الله ب ل ي ر ي د ه ا ل ش ي ا ط ي ن ف ا ه م و ن إ ذ ا ا ل ش ر Aَمْرِ ابْنَابِ 何を ع, ال ع ن の ما الذي نفض نفض إ ر ا د ة الشيطان فمن ا ل أ غ ل ب إ ذ ن ا ل أ غ ل ب هو الذي إ ر ا د ت ه ن ا ف ذ ة المغلوب هو الذي إ ر ا د ت ه غير ن ا ف ذ ة هذا هو حاصل ا ل ق ص ة بعض الناس قالوا من هنا أ ن هذا يدل و ل ا أ ن ا ل م ج و س ي ة يعتقد يعتقد أ ن لله إ ر ا د ة ويعتقد ان إ ر ا د ة الله تتعلق بالخير ولا تتعلق بالشر هذا لا يمكننا أ ن نقول هذا الكلام هذا يعني ينبغي ع ي ي ن أ ن يدرس أ و ا ل أ م ر موقوف على د ر ا س ة د ي ا ن ة المجوس نحن لا نعرف هل المجوس فعلا يعتقدون أ ن لله إ ر ا د ة و ق د ر ة تتعلق فقط بالخير ولا تتعلق بالشر لا نعرفه و الله هو ا ل م و س المجوس و هو المجوس و هو المجوس و ر و المجوس و هو المجوس و هو المجوس و هو ا ل م ج و المجوس و هو ا ل م ج و و هو المجوس و هو ا ل م ج المجوس و هو ل م هو ا ل م ج و ل م ج و س و ه المجوس و ه المجوس و هو المجوس و هو المجوس و و المجوس و هو المجوس و هو ا ل م ج و و هو م ج و س و ه المجوس و هو المجوس و هو المجوس و ه ل عقيدة ل الم... ا ن ق و ل ه ذ ا ا ل ك ل ا م ك م ا ق ا ل بعض ا ل م هو ا ل و هوكي عالقسطانيا ة ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة و ه ك ي ع ن ا ل ق ا ض ي عبدالزبري ا ا ل ه م د ا ن ي ي تعرفونه د خ ل على صاحب ب ن ي عبدالي ا صاحب ب ن ع ب ا د من وزرائي ب ا ل ملوك ز ي ر ا كان ي ح ب العلم و ا ل ع ذ ب كان ي ز م ع ا ل ع لما ء في مجلس ه و يوتي ه م ه د ا ي ا رجل مشهور دخلا ل ق ا ض ي ع ب د الجبار المدني ه ا الامن على ص ا ه ب ب ن ابار و إ ن د ه ا ل أ س ت ا ذ أ ب و إ س ح ا ق ا ل إ س ف ا ئ ي ن ي هو زير يجتمعونه د كل أ ط ي ا ف ا ل مجتمع فلما جاء كان ا ل أ س ت ا ذ أ ب و إ س ح ا ق ا ل إ س ف ا ر ي ن ي الذي هو من أئمة أهل ايمتي ل ذ هو من ع ا ل سن ة ا ل أ ش ع ر ي ة كان جالسون عند الوزير دخل من دخل ر أ س ا ل ا ل ز ا ل دخل ر أ س ا ل م و ت ز ل ا القضي ا ع ب د ا ل جبار فلا م رأى ا ل أ س ت ا ذ ة فلا م رأى ا ل أ س ت ا ذ ة ت ق ر أ ا ل أ س ت ا ذ ا لا تقرا الاستاذا من ر أ ى ع ب د ا ل جبار لا مره الاستاذا قال سبحان من تنزه عن الفحشاء بدل ان يقول سبحان الله قال ايه بدل ان ي خ ت ص ر ا ل كلام ط و ل ق ا ل س ب ح ا ن من تنزه عن الفحشاء تعريما بالتعريما تعرفون تعريم أنا ذ ك ر ت ه م ر ة ي ي ن سابقا ايوه يعني من غيري صراعات غ ي ر صراعات ما معنى تنزه سبحان من تنزه عن الفحشاء و ل ك م ا ل ا س ع ر ي ة ت ن ص ب و ن إ ل ى الله إ ر ا د ة ن الله يرادون القبيه. إرادة القبيه الله إ ر ا د ة الله ي ر ا د و الله يرادون الله يرادون الله يرادون الله ي ر ا ع و ن الله يرادون الله يرادون الله ي ا د ن الله يرادون الله ي و ن الله ي ر و ن الله ي ر ا د ن ا س ج م ي ع ا ي ن ز ه و ن الله حتى د ال و ن ا ل ن ص ا ر ى و ا ل ي ه و د و ل ك ق ا د ا ل ك م ا ل ف ي الله ت ع ا ل ى أجمع ع ل ي ه أجمع ع ل ي ه س ه ل ا ن الله س ب ا ل أ ه ي ا ن ك ل ه م إ ج م ا ع ا مكعبا ح ت ى ا ل ي ه و د يقول الله ت ب ا ل ل سبحان الله سبحان الله س ب ح ا ا ل م ع ن ى ح ا ن الله سبحان الله سبحان ي ل ت ه س ب ي ا ن الله س ب و ي ن الله سبحان الله سبحان ا ل ل سبحان الله أي من لكن في ما هو ال هم أيضا يقولون م ن もう ل 度言う ل もう一 ل ا うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、ه う一度言う ه もう一度言うと、م う一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、も و 一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言う ن もう一度言うと、もう一度 ا うと、もう一度言う ا も ق ا ل سبحانه من تنزه عن ا ل ف ح ش ا ء فقال استاذ ل أ عالفور ل ى ي ع ن يرتجال ا من غير اه من غير ت أ م ل من غير تفكر هذا ش أ ن أ ئ م ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فقال استاذ ل أ عالفور ل ى سبحانه من لا يجري في ملكه إ ل ا مايشا ء على ا ل و ز ن و ا ل ق <تصفيق> ا ف ي ة ا ل و ز ن ي ع ن ي ا ل ف ح ش ا ء مايشا ء فهنا من لا يجري في ملكي ا ل ا مايشاء اذا انتم لا ل ن ت م ق خ ب ي هون لا تناموا انتم تجعلون الله عز وجل ع ن ف ت ي تمسكون الى الله عز وجل ع ن ف ت ي العطفه فايمون علاج نسبه العزي علاجز ونقصن علاجز ونقصن أ ن ا ا ل أ و ل ى ب أ ن أ ق و ل س ب ح ا ن من تانى زهره ل س ت أ ن ت فهمون خلب عليه ا و ل س ب ح ا ن من ل ا ي جريفي م ل ك ه إ لمايشا ا ء إ ذ ا ا ز ن ا وشربل ا خ م ر وطرق ا ل ص ل ا ة و ا ل ق ت ل و ا ل س ر ق ة كل ه ذ ه الشالتي أ ي ء ا تجريفي م ل ك ه ليا ا ت ج ر إ ل بإرادته لا ي جريفي م ل ك ه إ لمايشا ا ء أ ن ا ه ذ ا ملكي أ ن ا ファイムは何 و する ي か ا ل ق ا ض الباقلاني سئل النصارى س أ ل و ه ما تقول في ما تقول في سيده عائشه ما تقول في, في زوج نبيكم ما تقول في زوج نبيكم اتهمت بالزنا اتهمت بالزنا هذا كلام النصارى هم يريدون أ ن يعيبوا ا ل إ س ل ا م هذا عيب كبير ما تقول في زوجي نبيكم و ت ه ي م ا ت زنا ف م ا ذ ا قال ا ل ب ا ق ل ا ن ي هما هما م ر أ ت ا ن هما م ر أ ت ا ن هما م ر أ ت ا ن اه ي ه ت ا ب ا ل ز ن ا و ت ه ي م ن ت ا ب ا ل ز ن ا عيسى بن مريم و زودو نبينا فجاءت ا د ا هما بوالدين فالاخرى لم ت أ ت ي ب ا ل و ل د هذا كلام طبعا كلام ما ينبغي أ ن ن ق و ل ه إ ل ا ي ع ن أني ي ر د ت فقط أن أذكر ل ك من م ا ل ا ع ر ا ل ل في ا ج و ا سواء ب ك و ن هناك ل عدد من م الاعراض ويكون ا هناك عدد من ا ل ا ع ه ا د ه ه ا ل ちは、それを言うと、それを言うと、それを言う ا それを言うと、それ ك 言うと、それを言うと、ل れを ل うと、ل れを言 ل と、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、そ ا を言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを و うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、ن れを言うと、それを言うと、ل れを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言 ل と、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言う ب ا ق ل ا ن ي دوري الى مجلس م ن ا ظ ر ة إ ل ى ب ع ض م ل و ك النصارى في ا ل روم فدخل هذا الملك كان ي ع ر ف أ ن هذا الشخص كبير يعني زعيم كبير للمسلمين لا بدن أ لبله لا بدن أ لبله وهو ع ز ي ز طبعا عزيم ز ن قومه ولا يقبل ا ل ظ ل ه ف م ا ذ ا فعل و ض ع أ م ا م المدخل هنا م ا يدخل ب ا ق ل ا ن ي هذا مجلس الملكي والله عمامه ب ج و ا ر ا ل بوابه او جعل ا ل ب ا ب م و ل ي ق ا جعل الباب حتى ي ق خ ل من هني حتى ي ق خ ل من هني م هذا نفسي ل ر أ س أ م ا م ا ل نصراني لا يمكن فماذا فعل لما وصل الى الباب خ ا ل ب ظ ه ر ه وعطاه ا ل دبر و فايمون هذا يحتاج الى ركزاي ب ا ي م و ن م انا أ و أ ن ت إ ذ ا ح ص س ر ق لنا م ش ك ل ة ي ع ن ي نفكر س ا ع ت ي ن م ا ذ ا نفعل ولعلي ا ل م ا ذ ا ه في ع ل أخي إ د ا ر ة ا ل أ م و ر ب هذه س ر ع ة م ل ك ة من الملكات أ و خ ب ر ة م و ه ب ة يغني ل ك م فقال ا ل أ س ت ا ذ و ى ا ل ق و ر ي سبحانه من لا يجري في م ل ك ه إ لما ا يشاء أ ن ا ق ل ت ل ك مقصود م هذه ا ل ق ص ت ي ن ه ت أ ي د ه ما س ب ق ذكره ما هو الذي س ب ق ذكره ش ن ا ة ا ل ق و ل ب خروج بعض الممكنه ا ت قدرت عن هذا شريف انا عند... عمرو بن أ ب ي لماذا اولزمه لماذا شعور بالخجل امام هذا المجوسي لان مذهبه تخسيس بعض المسكنات تخسيس الاراده اليس كذلك هو الذي ع ط ى إ ل ى هذه ا ل ش ن ا ع ة وكذلك ق ا ل ك ابن ا ل ز ب ا ر لماذا خجل أ م ا م ا ل أ س ت ا ذ ل أ ن مذهبه ت خ ص ي س ا ل إ ر ا د ة ف ه م و ذ ن تقصير اراد ل إ ة يودي إ ل ى الشناع ة ا ل م ص ن ف أ ب ي شارعو ر ا د أ ن يوضيها ل خ ا م ة هذه الشناع ة من خلال هاتين القصتين والموتزلت ويتقضوا و الموتزلت و ع ت ق د و ا ان ا ل أ م ر ي س ت ل ز م ا ل إ ر ا د ة لا ينفقني لا ينفقوا احدهما عن ا ل آ خ ر الموتزلت و ع ت ق د و ا ان ا ل أ م ر ي س ت ل ز م ا ل إ ر ا د ة إ ذ ا امر الله تعالى شيئا ب ش ي رجلا بشيء م ع ن ا ه أ ر ا د ه منه ف ايمون و النهيو ادم و النهيو ادم ا ل ا ر ا د ء マ ع ن ーはマーラーだと言う。いざ、バイナーアンブはエラう。バイナーネ hi アダムラと言う。ハカダザマーアルモテザイラー。バイナーズだと言う。イタカドウ。アンナーアンブラヤステザム لماذا ل أ ن ه ممر و به جعلوا ايما كافي ر مراد ا ل أ ن ه ممر و به وكفره غير مراد ل أ ن ه ل أ ن ه مانه ينعو ان كثير منهم لا, لا ي فموندرس ه ا ل ع ض د كبير لا ي فموندرس ه ا ل وكفر لما ي ك م للكلام ا و ك ا ر ل ت ل ك م ي ع ن ي ن ص ف ل ل أ س ت ا ذ و ن ص ف ا ل بقي ا لطالب ل ل ذ ي فاي ونحن ن ع ل م هذا ر د ع ل ي ه م علامه زلتي في في دعوهم أ ن ا ل أ م ر ي س ل ز م ا ل ا ر ا د ة ونن أ ا ل هي ي س ل ز م هذا م ا ل ي ر ا د ة ونحن نعلم هذا ر د ن ا ليه ونحن ن ع ل م أ ن ا ل شيء ق د ل ا يكون مرادا ويؤمر به وقد يكون مرادا ويناه لي كمين ومصالي ها يهيط بها الى موضه تعالى في هذه ا ل ع ب ا ر ة إ ش ك ا ل أ ن ا أ و ل ا أ ك ملكا ا ل ل م ثم نوضيه ا لانه إ ش ك ل والجواب أو أ لا ي س أ ل و ن ما يفعلو على ترى أ ن ا ل سيدا اذا ع ر ا د أ ن يظهر على الهاذرين ا ص ي ا ن ا ع ب د ه ي أ م ر ه بشيء ولا يريده منه マーリン、フィルン、アトワリブダーバイティー、スタカー、カラオスターダイアニヒマー、ウェアリボー、ミマーレアリボーカー、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリーサバ、ミルリ فطبعا الوالي د ع ن ي ي ر ي د أ ن يتصبح لي م ا ذ ا لرابطه ل س ا ه و ر ج ل لا يطيعوا م ر ه لا يطيعوا الاوامر ف ل و ا ل د ي ر ي د أ ن يتصبح كيف لا يطيعوا م ر ك هو يطيعوا م ر ك ا و ي س م ع كلامك فالوسطى ه ن ا م ا ذ ا يريد ي ر ي د أ ن يقيم يو ه ر له أ ن ا ب ن كهذا متمرد لا ي س م ع ا ل ك ل ا م ف ح ذ ر ا ل و ا ل د ولتلميذ ا موجود و ا ل أ س ت ا ذ موجود ا ل أ س ت ا ذ يقول له ايه يقول له مثلا ا ق ر أ الفاطعه ا م ر ه ع م ر ه ب ق ر ا ء ة قالت الملي أ ن ا لا اريد أ ن أ ق ر ا لكي يرى والده أ ن هذا ا ل و ا ل د لا يمتثل ل ل أ م إ ذ ن هنا امر وهل ع ر ا د ا ل أ س ت ا ذ أ ن يمتثل لا يريد له هو ع ر ا د العكس ا ل أ س ت ا ذ أ ر ا د من هذا الطالب أ ن لا يمتثل حتى يثبت لابيه أ ن ه ولد متمرد ولد مخالف ل ل أ و ا م ر ف إ ذ ا وجد الامر ولم يوجد ا ل إ ر ا د ة هذا مجرد مثال لكي يقرب أ و تقرب ا ل م س أ ل ة إ ل ى ذهنك و إ ل ا فلا ينبغي قياس الله تعالى على المخلوقين فهمت م ص و ر ة أ ن ا س أ ع و د مراوحا ة وانا نعلمه انا ش ي ع ن ي قد لا يكون مرادا لله تعالى ي ع ن ي ا ل و ك ت ا يا تسعي اتصلى لا بدن أ ت ر ا ك ي ز م ع ي لا بدن أ ت ر ا ك ي ز م ع ي أ ن ا ل ش ي ء قد لا يكون مرادا لمن لله هذا هو الله يركلانه م وسلم قد لا يكون مرادا لله و ي أ م ر به مع ذلك ي أ م ر به مثل إيه؟ ايمان و بزهل إ ي م ا ن و بزهل ليس مرادا لله و ي أ م ر به ع ل ي س امر به قد أ م ر به و قد يكون مرادا و ينهى عنه مثل إيه؟ كفر بله كفر بله مراد لله تعالى و لكن مع ذلك نهاه عنه فايمون اذن معناه ايه أن شيء قد ل ا يكون مرادا لله و ي أ م ر به الله ي أ م ر به و ق د يكون مرادا يعني لله و ي ن ه ى عنه ي ع ن ي الله ي ن ه ى عنه ل ه كامل لماذا هكذا ل ه ك ا م ن ومصالح يهيئ بها ع ل م ا ل ل ه تعالى ل ه ك ا م ن ومصالح يهيئ بها ا ه ي ت ع ل ه ا م ل م ا ل ل ه هذا جواب يمشي على مذهب المطريه لما تريديا يتمسكون ب ا ل ه ك م ة و ا ل م ص ل ح ة في كل فيلم ن ا ف ع ل الله تعالى عم الجواب الذي يمشي على مذهبنا هو هذا أ و ل أ ن ه لا ي س أ ل ه ما يفعل لماذا ع م ر ت و ل م تريد لماذا ع ر ض ت ولم تمر أ أ و ن ه ي ت لا ي س أ ل ه ما يفعل لا ليس هناك لما ولا في في لا ي س أ ل في عن صفاته كيف ا ولا عن أ ف ع ا ل ه لما ذ ا فهمون ا ل م ش ك ل ة ليس هكذا المشكله المشكله أ ن ا ل د ع و ة أ ن ا ل د ع و ة جوئلت دليلا ان الدعوه ما هي ا ل د ع و ة هنا ولكن هذا ل هو الضعف الذي ا يمكن ان ي ع و ن ا ل ا م ة هو ه العراض د ولكن ي هذا تلازم هو ا ل د ع و ف الذي ة ه يمكن ان يكون الامر هو ا ل ع ر ا ل و ن ه ن ه ذ ا د لي ل و ن ه ن و ن ا علامو شادو بنتا ف ت ا ن ي ذ ك ر د لي ل ما هو ا لي د ل ل ن ه ن و ن ا ع ل م و انا ل ش ي ء ق د ل ا ي ك و ن م ر ا د ا و ي أ م ر ب ه و ق د ي ك و ن م ر ا د ا و ي ن ه ا ن ه يا أ خ ي هي ذ ه ه ا ل د ع و ة أ ن ت تدعي انا ل ل ه ي أ م ر ولا يريد أ ن ا ل ل ه ي ن ه ى ويريد أ ن ت ج ا ل تدعوى دليل ا ج ا ل تدعوى ه ا ي سمري アルモサダラアルモトゥルーアンスティラティラアナローリナのフューアルモソンニフィアアシャリウーアイアカオフィニフィハーティラアルモサダラトアルモトゥルーキハタウンジャヘルルーキビールアルモソンニフェイファーコフィーウォデリルウォーマーウォアアスランアブディラアブディリルウォーマーレジドウォーフィーダフィアラミナナナ ما نجده في عالمنا ما هو أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يمور ولا يريد أ ن ا ل إ ن س ا ن قد ي ن ه ى و يريد هذا هو الدليل ليس أ ن الله يمور ولا يريد وينهى و ي ن ه ى و إ لا ليس هذا دي... بل هذه د ع و ة ء ان الله تعالى م س ا ل ة الله د ع و ة م س ا ل ة ا ل إ ن س ا ن دليل هنا عند جعلت م س ا ل ة الله هي الدليل التي هي ا ل د و ة فكان ي ن ب غ ي أ ن يقول كان ينبغي أن يقول ي ن ب غ ي أ ن يقول ن ه ن و ن ع ل م أن ا ل ش ي ء ق د ل ا ن ر ي د و ك د ل ا ن ر ي د هو ن أ م ر به ش و ف ي ك و ن د ل ي ل ا أ ن ا ل ش ي ء ق د ل ا ن ر ي د هو ن أ م ر ب ه م ث ل ا ل أ س ت ا ذ م ع ت ل م ي مثل ا ل أ س ت ا ذ ما أ ن ا ل شايع ان يبعضكم يا فمون أنا أعرف ك ل ك ن ه م من ي ف ه م قليل م ن ه م ي ف ه م و ا ل أ ك ث ر ل ا ن ي ومكاني ومكاني ل ومكاني ومكاني ي ر دليل؟ و م ن ا ن ع ل م ع ن ا قد ن ر ي د و ل ا ن أ م ر ع ن ا قد ن أ م ر و ل ا ن ر ي د هذا م و م ك ا ن ح ن ن و ر ك ه ب د ا ن ا ولكن ي ق ل ه د ل ي ل ا ً ي ق ل لك ا ي ق ل ه د ل ي ل ا ً ي م و ل ان يقول أن ا ل ل ه أ ن ي ان ا ً ي أ م ر و ل ا ي ر ي د ي ن ه ى و ي ر ي د ه ذ ا ع ي ن د ق و ل ل ان ي ل لك ن ي ق ل لك ان يقول ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان ي س و ل لك ان يقول ل ان يقول لك ان يقول ا و ل لك ا ل لك ا ي ق ل ل ن ي ق ان ي ل لك ان يقول لك ان يقول ا ي ق ل لك ا ي ق ل لك ي ل ان ي ل ان ي ق ل لك ا ي ق ل لك ي ل ان ي ل ان ي ع ن ي ر ب م ا و ق ع خطأ م ن من ا ل ن ص ا ق ر ب و ل لك ان ق ك و ن هناك اشياء ع ن اخرى لك ان يكون هناك اشياء اخرى لك ان يكون هناك ن ش ي ا ء ا ن ر ى لك ان يكون هناك قلت اشياء اخرى هذا هو ان ي ك و ا لديك ب ه المسؤوليه التي ي ه و ن ل د ه ك من المسؤوليه التي ي ك ي ن لديك من ا ل م س ؤ و ل ي ر خ ل ل ك ب ي ر أ ن ت ت ص ل ه ل ه ك من ا ل ح أ م ا إذا ج ع ل ت ه ا لكني ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ا ر س ل ة ا ل ا ر ل ت ان ارسلت ان ا ك م ص ا د ر ت ن ا ر ل م ط ل و ب إ م ا هذه ا ل م ش ك ل ة و إ م ا م ش ك ل ة أ خ ر ى ل ا ي س أ ل و ا م ا ي ف ع ل و ان ارسلت ا ذ ارسلت ان ارسلت ا ل ا ر ي ل ت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان عبده ي ع ن ي يظهر ان عبده ل ت م ر ا ر ي أ م ر ه بشيء ا ل م ث ل ا يقول له اعطيني كوبا من الماء أ ش ر ب ه ه ولا ياتي به فايمون ي أ م ر ه بشيء ا ل ولا يريده منه فمعناه إ ي ه ينفك ا ل إ ر ا د ة عن ا ل أ م ر ينفك ا ل إ ر ا د ة ا ل أ م ر يوجد ولا يوجد ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ر ا د ة يوجد ولا يوجد ا ل أ م ر وقد يتمسك من الجانبين ب ا ل آ ي ا ت يعني هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ذكرناها هنا بعد قولنا وتقديره كلها كلام عقلي كلام عقلي يعني سؤال وجواب وجوابنا لا جواب هكذا لم نتعرض هنا إ ل ى ا ل آ ن ل ل أ د ل ة ا ل ن ق ل ي ة التي تؤيد ل ل م ت ز ل ة وتؤيد ا ل أ ش ع ر ي ه هناك ايات ك ث ي ر ة لاهرها موافق للمذهب المتزلي وعيات ك ث ي ر ة اخرى لاهره ا أ ي ض ا موافق ل ل م ذ ه ب ا ل اشعري لو دخلنا فيها م ا خ ر ج ن ا اليوم ولا أ م س ي ولا غدا فايمون فلذلك نتركه وقد ي ت م س ك من الجانبين ما ه م ا ل ج ا ن ب ا ن اشعري ل ة و ا ل مرتزل وقد ي ت م س ك من الجانبين ب ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة وكل واحد ا ل آ ي ا ت التي ن ق ر أ ه ا هم ي ؤ ذ ل و ن ه ا な ه ن ن ا い ن موتزلي موتزلي ي ا ر أ و نحن نقول ن ص ب ه مجازا ن ص ب ه ايه مجازا يعني لماذا ل أ ن للابد كسبان بيتبار الكسبى ن ص ب ه الفيلو اليه و ا ل ا ي ة التي ن ق ر أ و ى نحن مثل ايه وما رميت ا ز ر م ي ت ولكن الله رمى نحن, نقرأ. نحن نقول لكون الفيل مخلوقا لله قال هكذا فهم يقولون اي مجاز, مجاز. <تصفيق> لماذا مجاز لماذا ق ا ل يعني و مرميه ا ر م ي ا و ل كنا ل ل ه ر م ى و ل كنا ل ل ه ر م ى ن ص ب ا ل ر م ي إ ل ى الله ا ل ر م ي ا ل ذ ي ه ا م به من سيدنا محمد ه و ا ل ذ ي رمى و ل ك ن مع ذ ل ك ن ص ب هذا ا ل ر م ي إ ل ى إ لالا ى ل ل ه مجاز ا لماذا ل أ ن الله هو الذي خ ل ق ل ه الخدره ة ف م ونبي م ح م د لا هكذا حاله ق ب ا ا ل ق د ر ة لكن ه ذ ه ا ل ق د ر ة من ا ل ذ ي خ ل ق ه الله ا تعالى و ب ي ت ب ا ر ه ذ ه القدره ا ل أ س ا س ي ة نسبه ا ب ي ن ه فهو م جازم ا ذ ن ف إ ذ د ا م ا ي ج ع ل و ن ه ح ق ي ق ة ن نحن ج ع ل ه م ج ا ز ا ومان ج ع ل ه ن ه ن ح ق ي ق ة ن م ي ج ع ل و ن ه م ج ا ز ا ا ل ه ر ب لا ت ن ض ر ي ف ل ذ ل ك عثر ا ل م س ن م ا ش ا ر ه ا ل إ ر ا ب ة عن ا ل د خ ولكن في الآيات ي ت وقد م س م ا ل ج ا ن ب ي ن ب ا ل آ ي ا ت و ب ع ض التأويل م ف ت و ح على الفريقين م ف ت و ح على الفريقين سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام ع ل ي ب م سلام ع ل ا ك ا سلام عليكم سلام ع ل ي ك